Well, like I don't وطولد الصيد العبد الله خدوة نكونوا فيها وبات حامد يطحن في غلط والي الليل عليها وحتى بان الفجر يشجلى صوب نادى بيها ومش واحدة محذر بمحلة يخوتها يحذو فيها وكل واحد ألكت فاسلة باني طوحر وزار جد المحجوب وصلا طالب ما شاهية بحر ما لا ولا دونس ودقطاطية ومربوطة في الحبش وغلا طالر جاها فيها وطر انهي الي يام الدك حامد قصرت بيها علي خوتا موسحا فلا في المحوس في روعه نهار خطرت مع طن عبد الله لا جاهم لا روعه في برج الدول الفلا قاعد يدور هذاوكم في برج الدول الفلا قاعد يدور وهذا طموح الحلم وهذولا الفلا قاعد idan arham ghali liqlobhum mamliya القوم العديان. بابا. رباطن ساهم والذرية شي غيب لذهانة. وهجمع ما لوح الفجرية ما مسبح لذانة. وكل واحد في دامانية محر بعل افتان. وحامد يغلي نارا حية متحشرت مليانة. ويفعل خوه الطاهر زيه. سيدة قبل كان من <سؤال> ويا حيا في الصمع المبني يا شهر شرع لبان وجاته من فقاهم حضل بالوعدا قتلوا اللي يفعل يوم المشليه بس يفيثنوا اعمل تنبي برج الدول المل برج الدول الفلا قادلو وراض وضوك الحلب والهضول بالسيف نخشوها الفلاقع نسو وقاع ملطم في البرجو حيط الفلاقا والقوام تلاقوا في وسطا خلى الظالم والمظلوم مم مم رسم سوق الحرب وتخيط اللي ميت مرحوم. الحاضر قال الهار بريتا يجري في المرتوم عليه لغطة سود مناعيتا وين ماشي مشهوم وولي نعطيك التقريطة خد بشي ما تموهم احزام مكو عب شواوطة وصراب المنظوم وكان عم قل لك منك غديت انا غطيك بمرقوه وجيب جاي الحولي ها غطا وشبحني من اليوم هروبك ياسر ما قدديته هاذي في الدوم اللي هارب ومخلي بيته في عرفه يحزوه وباطل شكر الناس في اللي قيتها فلي ما يحظوها او بعمل طم في برج الدول فلا قادلوه برا قلطم في <تصفيق> برج الدول الفلا قدلوا وعظوكم حلف العاد وما بس بنخشوها اعمل طنف افجوجة خلية في ضح ضاح بعيد وجملها حشادات قوية نفزاوة وبنزيد من العسكر لجبل محية طاح بولد حبيد ولاغاتا بالفم وولية قتلى الخلق يكيد عليك بعد اخوتك جملية وانت راك في وقال الهام وحال علي الهربه عندي كند مشند في حق ما خطيه على الرجله حديد وواجب هل لي رافع في هاني حذاك وجيد تبين ما تغباش علي لا كان نقص ردك بيت النار بحربيه من هدار غلييد وخلّاها جنايز مرميه لارقاب مسانيد وواتتهم شعبا مخلي رقيولا ختلوه احذر وعدا لا صعب نجي اب زرعه وقع ملطم في برج الدول الفلا قادلوه وقع ملطم في برج الدول الفلا قادلوه بي عادكم حلف الهدول بالسيف نهار سمر مجود تلاقى حاكم نوع ديانه هجمه لا فرود وقالوا لا جينا لانسانه وعالبيعك في الضود وتعرف درت العيب عمانه فوت المقسود وكلمهم كلمة بشطانه في قلبه محشود ولا نبه عالعوانه تجروا بالمجهود رسم سوقه وغلق لا عاد مجحود ويتنطش ولد الشوشانة من جعبه محرود يترجم يرعب زتانة قليل اللي يروموها درس كاهر هدو خرفانة من بعد الحلبوحة فعملتم في برج الدولار فلا Ormal tom wybór jest do la fana قالوا من حلفوا العلو ما في سيف خشوه عقد المخزنجي في طم الحاكم والشواش وجوههم قوا داب الذمه قداش ولجيهم ما فيهم رما مضبوطين عطاش حمد غايب ما هو شي ثم غافل ما علماش وجي مروح يشبح في اللمة عرفها موش بلاش مم. حرش قلبة وتبدل دمة ركبة الغيض وهاش وسند فراغ فيهم سمة بسال اللعب حراش مم. وستة سقطهم في الحمة رقدوا مثل كباش عماه المكي ظن وتعمى يلي ما عرفتاش مم. الله يرحم ما جابات امه دعاتي نواش. ولا نجحد لا نعرف ذم الخاطي من قولاش. ونحكي بالشي اللي ثم للناس اليسخوها. عالعقد حكفي لما جوش بركة فضحوها. وضع ملطم في برج الدولة الفلاقات. <متصفيق> وصار ملطم في برج تول الفلاجة دلو <متصفيق> وحضوكم حلفو الهضو ما بالسيف <متصفيق>